يا ايها الناس قال عالمي اعبدوا ربكم عباداته خد خب تن بكم بشكن بشكين الذي خلقكم اخذوه فيدا كريم يمكنون والذين من قبلكم هل وصى بالبر وخد فيدا وشيكر بون لعلكم تتقون يعني عباداتي بوخد بكم داهين تقوى خذي بك انت اب في عبادتي خش عقابه خدي تعالى ابدا نفوس